يومَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورٌ بَيْنَهُمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بشراكم, بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمثوا نورا قيل ارجعوا لْتَمْشُونَ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ ضَاعَطُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله غرور فاليوم لا يؤخذ منكم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 وَلاَا يَكونُ كََّينَ أُوتُ الكتاب وَلَا يكون كََّينَ أُوتُ الكتاب مِن قَلوا فَطَالَ لَجِمُ الأمَدُ فَقَسَتكون بُهُم وَكثير مِن غُم فَك أن الله يحيي الأرض بعد موتها قلبي أنا لكم الآيات لعلكم تعقنون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا ويضاعف لهم ولهم أجر كريم